خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبا了 أمرهم فذاقوا وبا了 أمرهم وهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بل وربي لا تبعثن ثم لنبؤن بما عملتم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 جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء هؤلاء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 لكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك فاولائك هم المفلحون اذ